السؤال رقم 16 ألف يمكنني التوقف على طول الرصيف با يمكنني الوقوف جزئيا على الرصيف والمعبد في نفس الوقت جيم لا يمكنني التوقف ولا الوقوف عيد ألف يمكنني التوقف على طول الرصيف با